فريان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتك الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آخر طلبه No. <laughs>